أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَ هُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْكِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَارِ الَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلْأَوَٰلَ وَلَهُ شَأْءُ ٱلْأَخِرَةِ أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ ٱلَّذِينَ سُكِّنُوا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ونورا ونوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ لَقُونَ اَنَّ مَنْ وَأَنَسِيَ الكَثِيرَا وَلَقَد صَرَفْنَا غِبِينَهُمْ لا أمر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً وهو الذي مرج البحث وَأَنَّ هَٰذَا عَذْبٌ فَطُرٌّ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مَرَارًا فَذُقُوا الْعَذَابَ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ وَلَا يَضُرُّ